أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الن 121. واجردوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم, إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين 122. أزاني لا ينزل إلا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعه شهداء 121. فاجردوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون 122. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم 123. والذين يردون زواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه انه لمن الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إن إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليهم وَلَا أُعَذِّبُهُمْ إِلَّا وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَلَا فَاغْضَبْ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَإِنَّ اللَّهَ وَإِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيم إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالِافْتِى عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ اكتسب من الاثم والذي تولى كبرا منهم له عذاب عظيم لولا ان سمعتموه ظنن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم بانفسهم خيرا وقالوا هذا 119. فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون 110. ولولا فضم الله عليكم وعليكم لَمَسَكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ لَمَسَكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِذ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُم بِعِلْمٍ وَتَحْسَبُونَهُ غَيْرَ وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَٰذَا 121. لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون 122. ولولا فضل الله عليكم ورحمة وأن الله رءوف رحيم 123. يا ربين ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يأمر بالفحشاء فانه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زك منكم من احد ما زك منكم أَحَدٌ بَدَا وَلَكِنَّ اللَّهَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَلَا يَأْتِي أُلُوهِي فَضْلٌ مِنْكُمْ وَالسَّعَةُ أَنْ يُؤْتَى لِلْقُرْبَى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 117. لغافلات المؤمنات نعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم 118. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما الخبيثات للخبثين والخبثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات اولئك مبرأون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا يرغبونتكم حتى حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلك خير لكم لعلكم تذكرون فان لم تجدوا فيها احدا فلا تدخلوها فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وان قيل لكم ارجعوا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 ذلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنۡ أَبۡصَارِهِنَّ وَيَحۡفَظۡنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنۡهَا وَلۡيَضۡرِبۡنَ بِخُمُرِهِنَّ او القفن الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بارجلهم ليعلم ما يخفين من زينه وتوبوا الى الله جميعا ايها 129. والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم 120. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِن عَلِمْتُم فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ اتحصنا ان اردنا تحصنا نيت بتغوع عرض الحياه الدنيا ومن يكرهن فلن الله فان الله من بعد اكراهه غفور رحيم ولقد انزلنا ومثلا من الذين خلو من قبركم وموعظة للمتقين الله نور السماوات والارض مثل نور في مشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجتك انها كوكب دري ينقد من شجره ينقد من شجره مباركه زيتونه لا شرقيه لا شرقيه ولا غربيه يكاد زيتها يضيء يكاد زيتها يضيء 122. نور على نور 123. يهدي الله لنوره من يشاء 124. ويضرب الله الأمثال للناس 125. والله بكل شيء عليم 126. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يوسف ذي حلم فينا بالغدو والآصال ريج لَمَّا عَمِلُوا وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ حَصِيدًا يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ 122. والله سريع الحساب 123. أو كظلمات في بحر اللج يغشاه موج من فوقه موج من فوقه, موج من فوقه سحاب 124. ظلمات بعضها فوق بعضه إذا أخرج يده إذا وَنَجَّى جَهَنَّمَ لَمْ يَكَدِرُونَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورِ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٌ كُلٌّ قَدْعَلَبَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَه وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا السماء جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برق يذهب بالابصار يقلب الله الليل والنهار ذا الذي صار والله خلقك لدابه من ما فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على اربع يخلق الله ما 109. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم 110. ويقول اَم يَخافُونَ اَم يَخافُونَ اِن يَّحِفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلِ الَّذِينَ ظَلَمُوا هُمُ الضَّالُّونَ اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, إلى الله ورسوله لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك, فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليسروا 117. قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون 118. قل أطيعوا الله ورحموا 129-ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بيه اولائك هم الفاسقون واقم الصلاه وات الزكاه واطيع الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض وماواهم النار ولا بئس المصير يا منكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاه الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيره ومن بعد صلاه العشاء ثلاث صَوَارِتَ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُمْ طَوَافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ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 129- فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير, غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهم والله سميع عليم 120- ليس على الأعمى حرج مبين 119. ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم 110. أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخواركم أو بيوت أخواتكم 111. أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخواركم او بيوت خالاتكم او ما ملكتم مفاتحه او صديقكم ليس عليكم جناح ان تاكلوا جميعا او اشتاء فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم تحيه تحيه من عند الله مباركه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 سَلَلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذَا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَن تُصِيبَكَ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَلِلْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا Haga un um...